الله لا إله إلا هو الحين القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الدورات والإنجيل من هدى للناس نزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله كتاب منه آيات وحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتضاء الفتنة وابتضاء تأويله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون en ik wil u vragen stellen ربنا لا تزق قلوبنا بعد إن هديتنا لنا ربنا لا بعد هديتنا من لدنك رحمة إنك تنوه هذا ربنا